يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وَأَوْ حَلَ إ أُمّ موسَاءًا أرْض فَإِذاَا خفْتِ عَلَيْهِ فَلْقه فِي اليَبِّ وَلَا تَخَافِي وَلاَا تَخْزَن إ رَ َّهُ إلَْكِ وَجائِلُهُ مِن المرسلين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 ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها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 الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين ثذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الظل فقال رب إن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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آلَ سَنجانبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلُونَ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 ولا مدبرا وَلَمْ يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم وضم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك فذانك برهانان من ربك انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتنت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله مع يردا فارسله معي يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا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 وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْضُوحِينَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما اهلكنا القرون الاولى بصائر الناس وهدا بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكن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 من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون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 وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا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 بَاءَ يَوْمَئِذٍ لا لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فَلا تَسمَعُون قُلْأَرَأيثُم إِ جَعََ اللهَّهُ عَلَكُه رَسَمَدًا إلى يَوْمِ القياامَةِ مَنْ دِلهُ غَيير الله مَنْ إِهُ غَيير اللهَّ يأديد بِنَيْننا تَسكُنونَ فيِي فَلا تُوصِرون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 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَهُ آلُ عَصَبَتِهِ أُولُ الْقُوَّةِ إِذْ طَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ لا لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا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 يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم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 ان لله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا ما كانه بالامس يقولون يقولون وان كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا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 فَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرُ مِا وَمَنْ جَ بِال السَّيََّةِ فَلَا يُجزَ الذيَّينَ عملِلوا السَّيئاتِ إِا مَا كانَوا إَِّا مَا كانَوا يَعْملُون إِ الذي فَلضَ عَلَْكَقُرآلَ للَرََددُكَ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 وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالف إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون